إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون